وكل محددة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد أيها المسلمون فقد مر بنا في الجوعة الماضيه وان ذكرنا شرطين من شروط الحجاب الشرعي الشرط الأول أن يستر ويستوعب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين فان سترهما مستحب لذريعة الفتنه قال عز وجل ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وأما الشرط الثاني أن يكون كله تقينا غير رقيق حتى لا يصف ما تحته لأن الحكمة من ارتداء المراه للحجاب الشرعي السطر والحجمة الشرط الثالث من شروط الحجاب الشرعي الا يكون الحجاب زينه في نفسه قال عز وجل ولا يبدلن زينتهن الا ما ظهر منها فهذا يشمل الثياب الظاهره اذا كانت مزينه تنكت عن ظلم الرجال اليها قال عز وجل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ومنه يعلم ايها المسلمون ان لبس الحجاب المزركش بالاموال المختلفه او المطوش الذهبيه والفقهيه ممنوع شرعا وكذا الحجاب الذي فيه الازرار الملونه فانه من تبرج الجاهليه الاولى وكذلك ابتغاء القمارات ذوات الوان جذابة لاففه للنظر كالوردي والاصفر ونحو ذلك قال العماله سدي الحسن رحمه الله تعالى التبرج ان تبدي المراه من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوه الرجل الشرط الرابع ايها المسلمون من شروط الحجاب الشرعي ان يكون الحجاب صفاظا واسعا غير ضيقه حتى لا يصف شيئا من جسمها وجسدها لان المقصود بالحجاب هو فكر العوره ورفع اصبع بالفتنه ولا يحصل ذلك الا باللباس الفضفاظ الواسع المحتشم ولان اللباس الضيق وان كان يسكن لون البشره فانه يضف جسمها ويصور تقاتيمه في اعين الرجال وفي ذلك مدعاة الى الفساد والله لا يحب الفساد اخرج الامام احمد والبيهقي وغيرهما بساد الحسن عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال تسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبية كبيرة جبن مما أمزانا له إحية الكلبية فكثنتهم رأدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من تنفك القطبية قلت يا رسول الله كثنتهم رأدي فقال مرها فانتجعل تحتها غلاله فاني اخاف أن تصف حجم عظامها فنظروا رحمة الله اليس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل المراه تحت الجبهه القبطيه زلاله زباد خفيف تلبسه المراه تحت الثوب ومن هنا يعلم ان ثمه البسه الكثيره تحسبها كثير من الاخوات المسلمات حجابا شرعيا تمتثل به امر ربها وهي ليست كذلك فمن ترتدي قميصا مفصلا على حسب اعضائها فيصف مساتنها واخرى تلبس سهوانا تلبس سلطانا ومعقزا وتغطي راسها واخرى تلبس فوق حجابها مئذرا او معقزا يحجم اعضاءها والامثله كثيره في هذا الباب الشرط الخامس من شروط الحجاب الشرعي ان لا يكون الحجاب معقرا مبصرا ان لا يكون فيه عبر وبقور روى ابو داود وغيره عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه اي لا يفعل هذا إلا من كان من اهل الزنا والفساد عياذ بالذات وأخرى مسلم من حديث أبي مروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت احداكم إلى المسجد فلا تقرب النظيبا إذا خرجت إحداكنا إلى المسجد فلا تقرب النظيبا وعن أبي مروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه اصابت بخورا عقرا فلا تشهد معنا العشاء الاخره وهذا يشمل جميع الاوقات وانما خص بالذكر العشاء الاخره لان الفتنه وقتها اشد اخرج البرمجي بسبب الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه أن امراه مرضت به تعطف ريحها فقال لها أبو هريره رضي الله عنه يا أمة الجبار المسجد تريدي تريدين مسجد فقالت نعم قال وله تطيبت أي تعطرت من أجل المسجد قالت نعم فقال أبو هريره رضي الله عنه ترجعي تعتكلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تخرج إلى المسجد فاعطف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتختصر فقد جعل العلماء رحمهم الله فعطر المرأة وقلوا جهةهم فعطرة إلى المسجد جعلوا هذا من الكبائر كما ذكر ذلك الامام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر فإذا كان هذا حراما على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزفقة والشوارع فالله المستعان الشرق السادس لشروط الحجاب الشرعي أن لا يشبه لباس الرجل أن لا يشبه لباس الرجل قال عز وجل وليس الذكر كالبنك وقال عز وجل ولا تتمنوا ما صبر الله به بعضكم على بعض في الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء النساء نصيب مما اكتسبوا أيها المسلمون إن تشبه المرأة كرجل إن تشبه المرأة كرجل في مهيئته ورفاته من, من كبائر الضرورة قال ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول الله الرجل لذته همسه والمراه لذته لبسه الرجل واخرج الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشذب تهري جاري من النساء ولا من تشتى بالنساء من الرجال والمقصود هنا اللباس المعروف عند الناس انه للرجال ولا اصلح الا للرجال فلا يجوز للمراه مثلا ان تلبس القميص المعروف للرجال ولا القنوس الخاصة بالرجال ولا أن تجعل على رأسها عمامه أو قنوسها ولا ان تلبس نعلا وحذاء خاصا بالرجال وأما كفرت عسيان النساء وتبرجهم فإنه لا يغير من الحقائق شيئا، فكل لذات هو معروف أنه من خصائف الرجال فلا يجوز للمرأة لبسه وإن كان كافرا اما غير السافر فلا خلاف فيه بين العلماء أقول الذي تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله العزيز الوهاب الذي اكرم الرجال بنفس القميص واكرم المرأة بالجباب وبعد ايها المسلمون الشرط السابع لشروط الحجاب الشرعي أن لا يشبه لباس الكافرات أن لا يشكلها لباسا لنصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا قال عز وجل هل نجعل مات على شريعه من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال سبحانه يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال سبحانه ألم يأمن الذين آمنوا ترشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبلها طول عليهم من الأمر قلوبهم وكثير منهم تاجتون وأن من السنة فنصوص كثيرة وثيرة فقطي بأمر الله عز وجل عباده المسلمين أن يخارب الكفار من المسيحيين والنصارى واليهود وغيرهم روى ابو جهول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبث بقوم فهو منهم من تشبث بقوم فهو منهم قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه اياكم ولبوس الرضبان إياكم رباث الرهبان فإنه من تزيى به أو تشبه فليس مني فإنه من به أو تشفه فليس مني فكل رباث هو من خصائص الكافرات فإنه لا ينبغي من المرأة المسلمة أن ترتديه ولو كان ذلك مع المحارم والنجاة مثل تلك السيادة التي عليها طريبة او التي هي مصورة لأن من مقاصد الشريعه مخالفه الكفار فيما هو من خصائصهم من لباس وغيره فان كان هذا اللباس دالا على عقيدتهم ودينهم فلا شك انه محرم ويدخل في هذا الباب اظهار المرأة للخلال الابيض تحت الجلدان الأسود لأنه من التشبه جروا نبات الكاثرات ولأنه كذلك من لضائه للزينة اللافتة لضبار الشرط الثامن والأخير من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون حجاب مرأة لباس شهر وهو كل نبات يقصد به الانتحار بين الناس سواء كان هذا الثوب نفيسا غريا يلبسه تفاخرا في الدنيا وزينتها او كان خفيفا رخيصا يلبسه اضمارا للزهد والرياء لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبث ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب مجله يوم القيامه ثم الهب فيه نارا من نبس ثور شهرة في الدنيا ألبته الله ثورة وزمت اليوم قياما ثم أنهب فيه نارا وهذا يختلف باختلاف واقع الناس لأن التميز أمر نسبي وله ففي المجتمع الذي تعتار فيه النساء لبس الجلبان من أنوار مثل اللون الأسود أو اللون الأزرق فإنه من الشهرة أن تنبس المرأة جلبابا أبيض مثلا لأنه ليس معروفا بين الناس في بعض المجتمعات ملاديمة هذا البلد أن تنبس المرأة جلبابا أبيض فلو لبست المرأة جلبابا أبيض لكان ذلك من لباس الشهرة أيها الأب الكريم يا من رضي بالله رفا وبالإسلام دينا وفي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا متبعا مطاعا اعلم علما يكير أنك ستسال عن أهلك وأبنائك وبناتك يوم القيامة قال سبحانه فوربك لنسأل لهم أجمعين عما كانوا يعملون فإياك أن تكون مزيعا للأمانة وإياك أن تقول أن تكون في من قال الله فيه مغربون بيوته بأيديهم وإياك أن تكون معيما للشيطان على أهلك وأولاده وإياك أن تعرضهم سلعه رخيصه على كل سافر جاهل فانقذ نفسك وأهلك من النار وتذكر عظمة العزيز الجبار فهذه شروط شرعية ذكرها علماء المله الإسلامية وعلى رأسهم علماء المالكية إياك أن تلتفت إلى أصحاب الخرية صلو الله جنوب يتبعون يتبعونكم رفيقا وختيس قال عز وجل أولئك يدعون إلى المرار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بالإبنه وقال عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشموات لا تنيروا عظيما ولا تلتفت الى اصحاب الحجاب المتطور العصري فهو الله اعاه على ابواب جهنم همهم تجميع الناس باي طريقه قال الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى لا يصلح اخر هذه الامه إلا لما صلح به اولها وما لم يكن آن ذاك فينا فلا يكون اليوم دينا قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباتا يراني توآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتن لكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينفر عنهما لباسهما لنريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله هو وذنوبه من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وسطانا وعمتنا وكل ذلك عندنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك